كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 وما نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى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 فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ نَكِيدُهُمْ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا Inna Allah yafsalu bainhum yoma al Qiyamah. Inna Allah ala kulli shayin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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقْضُ تَفْثَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَالْيَطْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَالكَ وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ وَعْدَ رَبِّهِ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 فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ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 ما بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو رفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تابيكم إبراهيم